وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا فَجَاءَهَا بَأْسٌ نَّبِيَاتٌ فَجَاءَهَا بَأْسٌ نَّبِيَاتٌ أَوْ هُمْ قَوَاعِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسٌ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 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنوا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 فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من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 صراتك المستقيم، ثم لآتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمال ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها ما الا من مدحورا لمن تبعك منهم لمن تبعك منهم لاملا نجاهم لاملا نجاهم منكم أجمعين ويا آدم اسكن ان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 فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءَتُهُمَا وَطَفِيقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ وَلَا دَاعٌ مَعَ رَبِّهِمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَلَّتِكُمَا الشَّجَرَ وَأَقُولَ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُومٌ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا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 يا بني ادم لا يفتنكم الشيطان لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه يزرع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعتهم ولا يستقدمون يا بني آدم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة تلكم الجنة بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحى الذلّق أم قد وجدنا ووعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم إلا عنت الله على الظالمين الله